Allahümme salli ala سيدنا Muhammadi ve ala كما kemala nihayete li kemalihi ve addi kemalihi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammadi ve ala alihi ve wa sahbihi ve sellim haseve cühtihi ve kadrihi. Allahümme salli ala Muhammadi nebi'yi l-ummiyi ve ala alihi ve sellim teslima. Allahumma salli ala ve ve Allahümme salli ala Muhammedi ve ala alihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ardike ve nebiyike ve resulike nebiyil ve ala alihi ve wa sahbihi ve sellim Allahümme salli ala Muhammedin kemahu ahluhu ve musta'ikuhu Allahümme salli ala Muhammedin ve ve ala alihi ve Allahümme salli على Muhammedin nebiyyil ümmi'yi ve ala صلى الله عليه aleyhi ve sellem. على محمد ala Muhammedin ardike ve rasulike ve salli ala müminin vel müminat vel muslimine vel muslimat. Allahümme salli ala seyyidina اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وانزل بالمقهة إنك في الجنة الله وعنا محمدًا صل الله عليه وسلم ما هو أهله الله المصلي على سيدنا محمد الوافيه في عهده الله المصلي على محمد الصادق في عهده الله المصلي على سيدنا محمد أكثر الناس ممتًا الله المصلي على سيدنا محمد الذي ما خاب من أمه اللهم صل على سيدنا محمد خير من حج ولا اللهم صل على سيدنا محمد أكرام الخلق نسبه عبا اللهم صل على سيدنا محمد نبشر المحبين اللهم صل على سيدنا محمد مولانا ممنه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة تجعلنا بها من الصقيق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نيل المحبوب المعروف وصل وسلم على المرجوي لدفع الكروب وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من الخطوب والغول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد داعي الخلق إلى الخلاق، وصل على طلي الخلق على الإطلاق، وصل وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيدنا بها من البعد والفراق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفرج الكروب، وسلم, وسلم على ضياء القلوب. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعلنا بها ممن لديك مرغوب اللهم صل وسلم على سيدنا امام الهدى وصلي وسلم على النبي الميل الى الهدى صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تحفظنا بها من اللعذ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ورث الاسلام وصلي وسلم على فضل من مرت عليه الليالي صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها الكرام اللهم مصلى وسلم على سيدنا محمد المذكر الغافل وصلى وسلم على معلم الجاهِلِ وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تغفرنا بها من المكاله والرداء الله مصلى وسلم على سيدنا محمد حلو المذاقي صلى وسلم على طيب الأخلاق صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل بها أبيها ممن شرب عشقك داقا الله صلى وسلم على سيدنا محمد حب المشاهدي وصلى وسلم على كثير الفوائدي صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكثر بها علينا العوائدي الله صلى وسلم على سيدنا محمد أمين الوحي والتنزيل وصلى وسلم على صاحب جبريل صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعبنا بها إلى كل محبوب وخليل الله صلّى وسلم على سيدنا محمد أخلب لبدي عيني. صلّى وسلم على سيد الثقلين. وصلّى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من خير الفريقين. Allahümme salli ala Muhammedin nebi'il ümmiyyi Allahümme salli ala Muhammedin ardike ve resulike Allahümme salli ala Muhammedin kemâ mertene'e et musalli'aleyhi salli ala Muhammedin kemâ hu-ahdü salli ala Muhammedin kemâ tu'aybî ve terzâle Allahümme salli ala ruhi Muhammedin fil erâfi Allahümme salli ala jisadi. Muhammed'in في الاجسال اللهم صل على اقاب محمد في قبور صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيفك عزتك اللهم صل على جوهر اياتك Allahümme salli ala kenzi emanetika, Allahümme salli ala adni sultanatika, Allahümme salli ala şerefi mevcudin, Allahümme salli ala efdal mevludin, Allahümme salli ala ekremi meksusin ve mehmudin, Allahümme salli ala seyyidina saadatinin periyyatika, Allahümme salli ala menne lehu tefattülü ala cümleti mahlukatika, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten tünasibu meqamehul alii, ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعم أهله وعزواجه وعنصاره اللهم صل عليه وعلى جميع رسولك اللهم صل عليه وعلى جميع بيائك اللهم صل عليه وعلى جمرة ملايكتك وعصفية اللهم صل عليه صلاة تعم بركاته المطيعين من أهل أرضك وسماك وصل تسليم <سؤال> اللهم صل سل وسلم على سيدنا محمد أي سال الناس ذكروا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ام الذي الخالق ناهيا وامرا اللهم صل على اضل الناس درهالا اللهم <سؤال> صلي على أكثر الناس <سؤال> لخلق إرطوانا اللهم صلي على أصدق الناس قولا اللهم صلي على أزك الناس في علا اللهم صلي على أول ف الناس أهدا اللهم صلي على أمكن الناس نجدها اللهم صلي على أكثر الناس طاعة اللهم صلي على أسن الناس شنوع اللهم صلي على أطيب الناس فرعة اللهم صلي على أكثر الناس طاعة وسمع اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة تجعل هذه معاشر المسلمين من المغفورين جمعا اللهم صل على حج انبياء دليل الله صل على انهجن انبياء سبيل الله اللهم صل على الرجاح للأمبياء الميزان اللهم الله على انجاح الأمبياء إيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم conventional وسلّم صلاة تعطينا بها اللهم صل على من روحه مراه الأرواح والملائكة، وصليها على من هو إمام الأنبياء والموسرين وصل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين اللهم صل على إمام أهل الفضل والكرم اللهم صل على إمام أهل الجود والشيام وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تذهب بها من الغمة والهمة اللهم صل على إمام أهل العناية، اللهم صل على إمام أهل الدراية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة تسلي بها سرائضه فين اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام الشامخ اللهم صل على صاحبي لقاء الراسخ اللهم صل على صاحب المقام الافخري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاه تبلغنا بها زياره قبرك المعطر وبيت كنبر اللهم صل على صاحب البطول والتيمم اللهم صل على صاحب التوالي والتكرم اللهم صل على صاحب الأعمال الصالحة اللهم صل على صاحب الأقعاد الراجحة اللهم صل على صاحب النوافل اللهم صل على صاحب المحافل اللهم صل على صاحب الصلوات المكتوبات اللهم صل على صاحب زكاة المفروضات اللهم صل على صاحب الصيام اللهم صل على صاحب الإحرام اللهم صل على صاحب السهام اللهم صل على صاحب الشهاري للحران اللهم صل على صاحب رمي الجمرات اللهم صل على صاحب الوقوف بعرفات اللهم صل على صاحب الصفا والمروه اللهم صل على صاحب قدع لا ركوة اللهم صل على صاحب الجسم الطاهر اللهم صل على صاحب الكرم لاهر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجذيبنا إليك من جذبة الجمال لباهر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بآمن بالسكينة والبقار وصلي وسلم لاسيدنا محمد الناهي عن أذى الجاري وصلي وسلم لاسيدنا محمد صلاة تحافظنا بها من كيد الجاري الله مصلي وسلم لاسيدنا محمد النائم لسيتر العورتي وصلي وسلم لاسيدنا محمد الناهي عن اتباع نظرة نظرة وصلي وسلم لاسيدنا محمد وعلى آله صلاة تعظمه بها قدره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل السلام صل وسلم على سيدنا محمد الناهي عن الفاحشين في الكلام صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تبركنا بها رعية المطلوب والمرامي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل التزويج للحرائر صل وسلم على سيدنا محمد الناهي عن الكبائر والصغيري صلى بسليم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنكشف بها عن القلوب السطائر اللهم صل بسليم على سيدنا محمد العامل بنكاح الأفكار صل بسليم على سيدنا محمد الناهي عن كشف الإزار صل بسليم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيد نابها. ان الله على سيدنا محمد و على آله و على سيدنا محمد و من الرياي و على على سيدنا لعيديني والسلام علي سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من كل رأي ماشيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمل صلواتك القديسية صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أتم صلواتك السرمدية صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ألف صلواتك الوافية وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسعيدنا بها سعادة أبدية وأشمل صلوات الله على أحفظ خلق الله وأنبأ صلوات الله على عظمي خلق الله وعبد صلوات الله على أتقى خلق الله وعدوان صلوات الله على أقوى خلق الله وأعم صلوات الله على أرحم خلق الله وأفخم صلوات الله على أعلى خلق الله الله صل على سيدنا محمد أعرف خلق الله وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تجعلنا بها من أهل فلاح في الله والبقاع الله الله وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد ما في علمك صلاة ترهر بدوام ملكك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال فكمال اللهم صل وأسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أحظ به علمك بادام اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوان بملك الله اللهم صل وأسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل دهرة الف ألف في آلاف في كبرة الله صلى على سيدنا محمد وعلى آله عددان عن بدائع الكريم ويفتاله الله صل على سيدنا محمد وعلى آله, آله وسافه عدد كل حرف جرابه القلم الله صلى على سيدنا محمد عدد قاتل الماء الله صلى على سيدنا محمد عدد ما ينبل من الماء اللهم صل على سيدنا محمد عدد النجوم الارض والسماء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد دعاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل ذره الف الف مره اللهم صل وسلم على على سيدنا محمد وعلى اله محمد وعلى اله عدد صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد الازمنه والشهور صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد الحزن والسرور صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه ترجعلنا بها من ثم لاهل الخطور اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما نظرته فيهم ما نظرت العيون صلى وسلم محمد وعلى اله عدد الخور والبطون صلى وسلم محمد وعلى اله عدد العلوم والعلوم والفنون صلى محمد وعلى اله عدد الاحوال والشؤون صلى وسلم محمد وعلى اله عدد الحركة والسكون صلى وسلم محمد وعلى اله عدد الاوبار والاشعار والجفون وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كل عالم و مدرون صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاه تفيض بها من اهلي سر الكرموني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله, آله عددا الأمكنة والساحات صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد الدقائق والساعات поставل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد الحسنات والطاعة поставل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد آثار الأسماء والصفات поставل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد الألوف والشفات поставل سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلن ما يغنى الهزار поставل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما حَنى طريب إلى التيار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله Salatam tugiil nabihâ min şerl-jhari. Allah mucalli aleyhü muhammedü wa la aleyhi muhammedü ma hamdi Allah mucalli والصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تثبيل بها علينا أبيان الكرام. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما بدت ورقة. والصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما مرت بالجفور حداقة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تبتوف في كنابها إلى الخير والصدق. الله صلّى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آلهما صاحب المرء الأمل. الله صلّى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آلهما حنة الشمس في برج لحم. الله صلّى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيدنا بها من الدين والجبني والبخل والكسل. اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل صلاة أملياده وصل وسلم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تلول ليلا وساده وصل وسلم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من أهل الشهادة والسيادات الله صل وسلم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تلملأ رواضيه وصل وسلم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تلول نورا بحائه وصل وسلم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة استعق وبهاتنا اللهم صل وسلم وراسينا محمد وعلى اله صلاه تمدوا الصحائر الاعمال صل وسلم وراسينا محمد وعلى اله صلاه تمد محمد وعلى اله صلاه تجعلنا بها من اهل الجلال جوانح الأملاك صلى الله سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ طوانع الأفلاك وصلى الله سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من الهلاك اللهم صلى الله سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ أرجاء الأرش وما حواه صلى الله سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعول بيننا وبين الشر ومن نواه اللهم صل على محمد من السماوات والأرض ومن الألأرش اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله من الفلوات صلّ على سيدنا محمد من الأخطار السماوات صل لبا سلّ على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من البليات اللهم صل لبا على سيدنا محمد وعلى آله من الألوع والسور صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ملأ الأودية والبحور، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ملأ الأجواء والصدور، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله من الأخاب والتحور، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلوات نرجو بها تجارة لن تزول. الله ون وسلم وبارك على سيدنا محمد لصلاتنا. تزيل الأرض والسماوات وما في علمك عدد جواهر أفراد كرة العالم وأضعاف ذلك إنك حميد المجيد وعلى آله وسحبه وسلم اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة حوازي كل حسنة مقبولة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توازي أضعافها بأضعافها بالصوله وصل على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تنهيل كل منا مرامه وماهوله اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله، سنه ما خاطب به سمعك وبصوتك صل سيدنا محمد وعلى اله سنه ما اوسي لالهيثك وصل وسلم سيدنا محمد وعلى اله سنه ما توجه إليه ناحيك وآمرك وصل وسلم على سيدنا محمد ما على آله زينة ما حواء بهبرك وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زينة ما وصل إليه أعظمتك وقهرك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زينة ما طلع عليه وصلى وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة فحفنا بها قناه يدرك ونصرك اللهم صلي على سيدنا محمد وردات الساري سره في آثار الأسماء والصفات وعلى آله وسعبه وسلم بقدر عظمة ذاتك في كل وقت رحيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله قدر عين عاك على خلقك وفضلك، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر حقك على خلقك وفضلك، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من عي وصرك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر دائرتي ملكوتك، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر قهرماني جبروتك، سلم على سيدنا محمد وعلى آله قادرة سيعتيرها على سيدنا محمد وعلى صلاة بها رها بوتك، الله على سيدنا محمد وعلى آله أيضا من سلطانك نبينا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى اله قادر على انك ويسانك صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قادر على اشانك وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صل تجعلنا بها من اهل الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله قادر واشياء يزهو وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر أشيائه الدايرة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر حكمه الدايرة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر أولومنه الدايرة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترنا وأجهاه الشعير لنوم ويقضى بالدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر عبادته وطاعته صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قاتب التبليغ وإشاعته وسلم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من آل طاعته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر تعبدته ومجاهدته صلى سلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ذكره ومراقبته صلى على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل نابعة من أهل مخاطبته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله قدر يقيمه ويعلي رفانه على سيدنا محمد وعلى اله قدر امشالي صل على سيدنا معلم وعلى اله قدر اياته وبرهانه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر حقيقته وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر قاله وايقانه صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر إتقانه وإيقانه صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تاجعنا بها من عامه إعامه وإسانه الله أبو صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أورطيه من ثواب الشكر والحمد صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أورطيه من العز والمجد وصلت وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة لا ترد ولا تعد الله صلت وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قد ما أغطي من urgeني المقام وصلت وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قد ما أغطي من الشعة في التوام صلت وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاةً تبارك لنا بها في كل عام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما وطية من المقامات، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما وطية من الخيال والبركات، <سؤال> صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما وطية من المنازلي في الجنان وترجاتي، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة في ملائنا بها صلاياتي. <سؤال> اللهم صل وسلم ولياسيدنا محمد وعلى آله قدر ما أطيع من السعادة صل وسلم ولياسيدنا محمد وعلى آله قدر ما أطيع من الشهادة صل وسلم ولياسيدنا محمد وعلى آله قدر ما أطيع من الزهد والعبادة صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أطيع من التبليغ والإبادتي وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تيسو لنا بها حبه المفروضها وبيده دهه الله مصلي على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداءا الله مصلي على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توصي بها من جن ينحاني وصلب سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تشرح منا ما ظهر وما بطن وصلب سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكفينا بها شر الحم والحزان صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيدنا بها من طوائف الزمن وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسبِّغ علينا صواب يغنينا وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحققنا بها بكل خلق حسن الله وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمة لجامك الأبدي صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة باقية ببقائك المعبدي. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تدوم في كل آن آل متجدد. الله صلّى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمية لدوام طواني. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة باقية ببقائكم نادم. فصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحققنا بها بحقائق الإيمان وليس آله اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحيينا بها على شملته وصلب, وصلب, وصلب سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفرنا بها على ملته وصلب سلم محمد وعلى آله صلاة بها في جمرته وصلب سلم محمد وعلى آله صلاة تسبينا بها من كأسه مفتته وصلب سلم محمد وعلى آله صلاة تمتيعنا بها في داره من صلوا سلوا على سيدنا محمد وعلى آل صلاة تمن علينا نوما ويعقظة رأياته صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل من أخذ عنه على حقيقته اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت به حيلته وأنت وسيلته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد وقته العوائق على الإدراك الحقائق اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد ماذح على النبي الصالح اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد الضالع هرجو حباه الواسعة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد جافي يوجع العطاء الوافigan اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عباد هائمين يخشى للعوب العظايمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تشفيه مرطانا واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تراحم بها مرطانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنفيس بها كربة اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تو مستر بها وحشتنا وسلم على سيدنا محمد وعلى اله تعيدنا بها من الذنبه من القله على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تعيدنا بها من غافلين الشهوه وصاحب الغفله سيدنا محمد وعلى آله تعيدنا بها من صلاة تعيدنا بها من شوئ صانع والصلاة الملا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيدنا بها من الجوع فإن هو بسلاجع الله مصلبا الملا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحضنا بها من الصعائر والكبايل والصلاة الملا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من هو في عبده حاير اللهم صل وسلم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيدنا صلاة تعيدنا بها من ظلمة قابله وفتنته صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيدنا بها من شر كل دابة انت تأخذ من آسيته اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفتح بها علينا فتح العارفين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من عبادك المرء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تفنا بها المسلمين وصل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه صلاه تلحقنا بها بالصالحين تلحقنا بها بالصالحين بفضلك وكرمك يا اكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تليق بكماله وتكون زيادة في شرفه وإكماله وعلى عاليه وصاحبه وسلم تسبيما، وجعل اللهم جزاء مال وقال فيها وقارئها رطاك ورطاقه والإقتراع من خير توحيده وراش في راحيق لمعه. والوصول إلى الله اللهم تقبلها بأنواع قبولي واجعل جائزتها محبته وسحبته وشفاعته في الدنيا ويمذغول برحمتك يا أحمد راهي اللهم يسلك حسن الإقبال عليك والإصغاء إليك والفهم عنك والبصيرة في أملك والنفاة في طاعتك والمفاظتك Alâ irâdetike ve mübâdereti fî hîdmetike ve hüsnü l-adabî fî mu'âmeletike ve tâslimi ileyke. Allahumma inni min khayri mâ min huvim muhammadun ve sallallahu aleyhi ve sellem. أعوذ بك من شريم سعادك من محمد النبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في دنيا عسنة وفي الأخرة عسنة وقنا عذاب الله اللهم أقسم لنا من خشتك ما تعور به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به من جنتك ومن اليقين ما تهد به علينا مصائب الدنيا ومتيعنا بأسماعنا وأبصارنا وأقوبتنا ما عهيتنا واجعل الوارث منا واجعل فعرنا ولا من ظلمنا من على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ولا تجعل دنيا أكبرها منها ولا مبلغ عمنا ولا تسلط علينا بدنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا من له الخير كل هو السلك الخير كل هو بك من الشر كله فإنك أنت الله من الغني الغفور ورحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله عليه وسلم إلى سراط مستقيم سراط الله الذي له في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأنور مغفرة تشرح بها صدري وتضع بها وزري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتنزي بها فكري وتقاتل بها سري وتكشف بها دري وترفع بها قدري إنك على كل شيء غدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قائم أبا الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل لو كان بعده نبيه كان عمر بن الخطاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل صالح المؤمنين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما Allahümme salli ve على سيدنا محمد Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammedin il-kâilî Avhallahü ileyya en uzavvice kerîmeti ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve إذا أنامت وأبو بكر وعمر وعثمان فإن استضاعت أن تموت فأمت الله مسلي صلي وسلم على سيدنا محمد القائل يا علي أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة الله مسلي صلي وسلم على سيدنا محمد القائل أبو بكر وعمر مني سمعي وعيني في رأسي وعثمان بن عفان كلساني في فمي علي بن أبي طالب كروحي في جسدي رضي الله عنهم الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل لعلي فاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أليه <سؤال> السلام أنا حرب لمن حاربكم سلم ومن سالمكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائم أشرة من في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبيه في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعابو وبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عليهم جميعاً. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لقائل لعن الله من سب أصحابي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لقائل لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لأعبث الله رجل اسمه اسمي وخلقه خلقي كنها فعب الله اللهم صل على سيدنا محمد الذي جمعت كل المكارم فيه ولديه صلاة دارمة متواجدة من كليه بجميع صلاته صليت عليه قد كل ذرة ما في علمك من العدد فيه كل طرفه من العزل إلى الأبد لا غاية لها ولا متحاب ولا حتى لها ولا أمد أعلى سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم الخليل وعلى سيدنا المسجدين وعلى سيدنا عيسى روح الله الأمين وعلى سيدنا دام وسيدنا سليمان وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى وعلى سائر الأنبياء والمسرين والملائكة أجمعين وعلى الذين وصابهم مسلماً وتسليماً وبارك بذلك وعافى الأعافي أو رافي بذلك وجعلنا يا إلهي بجاره من وأهلي عشقك وبصيره سبحان الله من الميزان من تهلعي ومبلغ رضاه وزنة العرش استدار كذلك سبحان الله بعظمته عدد خلقك وربا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته كذلك وسبحان الله سبحان الله قائم سبحان الله حي قيوم سبحان الله بعظمه سبحان الله العظيم فبعمده سبحان الله ملك القديس سبحان رب الملائكة والروح سبحان العلي الأعلى سبحان هو تعالى في ذلك سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله من خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماي سبحان الله من الأما في العرض والسماي سبحان الله عدد ما أصاب كتابه سبحان الله انما صاغ كتابه وسبحان الله عد كل شيء سبحان الله كل شيء كذلك والحمد الله مثل ذلك ولا اله الا الله كذلك والله هو الذي ذلك والله اكبر مش ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كذلك ولا اله الا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ذلك استوفي الله لذي لا إله إلا الله والعلم قيوم مات بيلي كذلك والحمد لله مثل ذلك على ذلك اللهم رض عن صاحبه اللهم رض عن صاحبه في الغار وعلي فاروقي داري وان بنوريني وابي الحسنين وعن طهرة البتول وبنائم الطاهرين وعن سائل الأولاد وعن سائل أولاد الرسول وعن سيدنا حمزة وسيدنا الأباس وعن سيدنا أبو طالب ابن عبد المطالب سراً وبفيتيته وبقية العشرة المبشرة بالرضوان وعن الأرواح وعن الأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وعن سائق الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وعن الأربعة الأئمة المجتهدين وتابعهم يسان إلى يوم الدين وعن مهدي العباد ومهيد البلاد من أضلنا زمانه وقوبة آواله من يملأ الأرض قصا وعدلا فأهلا به وسهلا اللهم اجعلنا من تابعيه حقيقة ومن ساركيه طريقه وعن زبائه وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعن قد هذا الزمان والإمامين والأملاء والأوتادي والافراد البدلاء والنقباء والنجباء والرقباء سيما أصحاب النوبة وسائد الأرباد والزهاد وعم مشايخنا ووالدينا واقربائنا وإخواننا والمسلمين في كل وقت وحيي اللهم يسألك وتوسأل إليك ما تشفع عندك في هؤلاء الخلفاء الأربعة الكرام فبأهل بيت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبأولاده مولف خامي وأحفاده من العظام وأحفاده من العظام وببقية العشرة المرة المشهَّة وبسائر الأصحاب والأحبابي. والأبلياء والأئمة الأنجاب المنتمين العزيز الجنابي أن تجعل مصمي فهاء ممن سعد على جراج القول فتمتع بأنواعه. Surûr-i Resûl-i Allahümme جعل جزاه منك قربه ومنه في الجميع من أحبه Allahümme بنسبه الطاهر وحققني بحسبه العلي الباهر Allahümme اسقني من جريال توحيده شربة تغيبني عن الkevleyni وتحفظني من كل شيء من كل شيء وريم كل شيء مريم وكذلك قارئها ومن ناضر إليها وكذلك قارئها ومن ناضر إليها بعين ققول الساتر لما فيها من والقصور والفطور إنك رحيم كريم يا الله يا علي يا حليم رحمتك يا رحمن الرحيم يا قوي يا بتي يا بر يا باسط يا بطود يا مجيد يا فعال لما يريد كل علينا وعاملنا بأحليتك إنك أهل التقوى وأهل والحمد لله عن الأعرفين، حمد الذاكرين، حمد الشاكرين، حمد المصطالمين لله رب العالمين. اللهم إني أسألك العافية والعافية تديني بالدنيا والآخرة، ظاهراً وباطناً. اللهم قد عاقني عن الأروج إلى حضرات قربك دعاء وجودي، فتوب يا توب توبة توبة، فضني من ذلك. تقرأ عيني بشهودي اللهم إنك تعلم فقري وفاقته وعجزي عن القيام بواجب شكرك فقبل مادريتي وجعلني لديك محبوبا ولعرايس مجالسك محطوبا وفي جمل أحوال وفي جمال أحوال مطلوبا وفي توابين خاصة خاصة أهل القرب مكتوبا اللهم يا كاشف كل قربة ويا مجيب كل دعمة ويا جابر كل كسير ويا ميسر كل عسير ويا صايب كل غريب ويا مؤنس كل وحيد يا لا إله إلا أنت سبعانك أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأن تجعل ليه فرجم أمري فرجا ومخرجا فربك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا بكم غيرك وأن تحفظني وترعمني يا رحم الله اللهم يا ذا الفضل والجود ومن ليس لعيطايا ومن ليس لعطائه مفوت يا صمد يا ودود يا حقيقة كل موجود إني أسلك بصاعب العظ المغرود المقابل المحمود أن في قلبي بزيت توحيدك على العرقان والعبودية وتكحل بإثمي شهودك عين بصيرة حتى لا أرى غيرك في كل لمعات دنيوية وقربية وتكسورني حلل الوارثة والإخلاص وتجعلني مكمل أهل الإختصاص وتعققني يمتابعة الشريعة الغرة وتحفظني من الغفلة سرّا مجهرا وتقلع من قلبي أروق رياستي فتجعلني ممن بني على كمال الصدق في العبودية محظتي أساسه وتصيرني سفينة في بعر ذاتك أسبح وتسقيني من حمر توحيدك الذاتي شربة حتى لا أرى خيالا ولا شباحا وحققني بذل كما في العبودية وألبسني خلع كمال البراثة المحطية المحمدية ومن أجميع وحواسي وقواي وقوايا بكمال محبتك ومحبتي رسولك المصطفى وآله وصعب الصدق والصفى ومشايخي أهل الكمال والمفاة لا تبخئني أثرا إلا وقد تلأ بعبه على طيب عزهم يا ودود يا رحيم يا الله صلى الله على خاتم الولاد تم نبيه الا رسالته وآله وصحبه أرباب العناية الالهيه وسلم تسليما الحمد لله أولا والحمد لله أخيرا الحمد معو' حسن الله ونيما الوكيل ونيما المango 여러�irs الله أصل على محمد النبي هؤلاء و ف �ريته كما سليت أعلى إبهر و آل إبراهيم بارك على محمد النبي و آل محمد كما بارك على إبراهيم و آل إبراهيم في العالم إنك Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve salatu ala alhamdulillahi rabbil